قضية الاقصى ليست قضية شخص ولا جماعة ولا حزب ولا حركة ولا بلد وانما هي قضية امه باسرها قضية هذا الدين الذي نؤمن به وندين لله سبحانه وتعالى به والان مع كلمة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحبة الكرام حي الله جمعكم هذا وجعله مما يسركم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم تجتمعون هذا الجمع لتعلنوا ان هذه الامة لتعلنوا أن هذه الأمة لا يزال فيها من يربط آماله بقضية دينه فاسال الله أن يجعل كل خطوة من خطواتكم نية صالحة تجدونها بين يدي ربكم عز وجل كما أنني أخلص الدعاء لهذه الكتيبة الصالحة التي قامت على إعداد هذا اللقاء وعلى جمعنا ودعوتنا على هذا النحو لنتدارس قضية الاسلام فجزاهم الله عنا خير الجزاء وارجو قبل ان ابدأ في هذه الكلمة ان اقول شيئا لا استطيع ان اتكلم قبل ان اقوله وهو انني اشعر بحياء بالغ إذا اتكلم وفي الجمع فضيلة استاذ اساتذتنا وامام من السابقين الصالحين لهذا الدين فضيلة الاستاذ الشيخ عبد المعز عبد الستار الذي تعلمنا عند اقدامه بل تعلم اساتذتنا ولقد اجتهدت كل الاجتهاد وقلت له انني استحي ان يعني اصعد وان اتكلم وحضرتك موجود وحاولت ولكن الخلق الفياض والمنزلة الجليلة التي تملك على نفسي عاطفتها ولو تعلمون قدره أيها الإخوة لو حكيت لكم هو من هو أسأل الله عز وجل أن يجزيه خيرا وأرجو أن يغفر الله لي وأن يسامحني فضيلة استاذنا أن اجترئ وأن أتكلم بين يديه مهما كانت الظروف أيها الأحبة اسمعوني أيها الإخوة في وضوح من اكثر ما ابغضه في هذه الدنيا ان اتكلم منطلقا من سياق المجاملات المحفوظة نحن لا نجتمع لنؤثر في الجموع بالمواعظ التي تلهب الحماس وانما لو كنا راشدين نحن انما نجتمع لندرس قضيتنا ولنخرج منها باعتبارات محددة تحرك مضاجع الكافرين والظالمين والمتجبرين اما ان يتجمع جمع مهما بلغ عدده الف او عشر او مئة ثم ينفض الجمع ثم ينفض الجمع ويقال جمع ان اجتمع ثم انفض وتدارس وتكلم والتهب لكن دون ان يترجم ذلك الى خط واضح فهذه هي مصيبة الامه منذ عدة قرون انها تتكلم باحسن الكلام ثم تنفض جمعها وهي بعد لا تعرف طريقها هناك اربعه امور في مسألة الاقصى اربعه موضوعات يا اخواني الموضوعات الاربعه كلها محسومه ومعلومه فاصبحت مستهلكه ولا يصح ان نكلم الناس فيها الموضوع الاول ان الذي وقع كارثه ضخمه وعظيمه وضاربه في جذور الامه وان نتكلم في حجم الكارثه وفي أنها أتت على كذا وكذا خلاص أمر معروف ما من لقاء حضرته إلا وتكلمت وتكلم الناس جميعا عن هذا والموضوع الثاني الذي هو محسوم ومسلم ومعروف ومستقر هو أن هذه الكارثة تتنامى باستمرار وتتعاظم لا تتقلص ولا تتراجع بالعكس بتعظم حتى يوم الناس هذا اذا ليس ان الكارثة ضخمة فقط بل في كل يوم يحدث تعميق وتعظيم لا. خلاص معرفنا هنفضل نلهي بالمشاعر بان الكارثة تتعظم وان اليهود يفعلون وان الامريكان يفعلون وان العالم يسكت وان الشورعية ولا الشرعية الدولية تسكت وان وان لا خلاص صار محتما ومحسوما ومعلوما عند الناس جميعا وانهم كما احرقوا منبر صلاح الدين يريدون بالحفريات ان يهدموا بنيان المسجد وان يهدموا المنازل وان يخلوا اهل القدس خلاص والموضوع الثالث المحسوم والمقرر خلاص والله حفظنا حفظنا وعرفنا خلاص وما عادت مشاعرنا فقط هي التي يجب ان تلهب هو ان على المسلمين واجبا وان واجب المسلمين ان يستردوا الاقصى وان يعملوا بالليل والنهار ما من امام من كرام ائمتنا الا وتعلمنا على يديه هذا ينفخ الروح في المسلمين واصبحت هذه اللقاءات والاجتماعات عبارة عن لقاءات تزيد المسلمين فضلا الله خير. تزيد المسلمين معرفة بهذا وتلهب حماستهم للقيام بواجبهم فما عاد يمكن ما عاد يمكن ان نظل نتكلم فقط في امر خلاص صار معروفا واما المسألة الرابعة فهي ان الثقة في ان نصر الله قادم مسلمة اسلاميه سينتصر المسلمون ومن تولى سيأتي بدلا منه من لا يتولى وسينصر الله رسالته خلاص يا اخوه اربع موضوعات صرت ارى ان من الخياله ان نستهلك عواطف الناس ولقاءتهم واموالهم واوقاتهم ان نظل نتكلم فيها أن نظل نتكلم في هذه الموضوعات الاربعه لمجرد اننا لا نريد الكلام في المحور الحقيقي فنحيد ونتكلم لنستهلك وهي أمور راشدة واللي بيتكلم في هذا هو إحنا هم الراشدون إن شاء الله لكن ما يصح وهذا إعلان مهم اعلنه لكم استغفر الله العظيم أيها الاخوه هذا إعلان نحن نستهلك أوقاتكم وعواطفكم ونعزف على أننا بنسخنكم بأن بهذه الموضوعات الاربعه لكن اذا كنا صادقين اذا كنا نريد ان نلقى الله صادقين حقا فان السؤال الحقيقي السؤال حق السؤال الذي يصح ان نطرحه وان نتدارسه وان نتكلم فيه هو اين الطريق اين الطريق ما هو السبب في ان واحد وستين سنة لم نجد الطريق فعلا خلينا صادقين انتم عارفين ان ملايين بل مئات ملايين الامه الاسلاميه اليوم معظمهم مش عارفين يعملوا ايه مش لاقيين خطوات الطريق فعلا وكل الذي نفعله اننا نجمعهم جمعا كهذا نلهب حماستهم وينصرفون ونحن لا نصارحهم اين الطريق ولا نصارح انفسنا عن السبب الحقيقي الذي جعل الامه الاسلاميه واحد وستين سنة لا تعرف بعد اين طريقها بالضبط هذا ه... هذه هي والمصيبة يا اخوة. هذا السؤال يدروخ يدوخ يخلي الواحد حاسس كأنه نازل في قعر بير بئر سحيق عارفين ليه؟ ليه يدروخ ليه يحسس الواحد بالدوار لانه يا دي المصيبة بعد واحد وستين سنة مش لاقيين الطريق بعد واحد وستين سنة الناس مش حافظين ده التنظيم الشيوعي كان بيطبع نص صفحة كراسه نصف صفحة فقط يحفظها للناس عشان يحفظوا خطوات محددة يعملوها انما النهاردة بعد واحد وستين سنة خطوات الطريق عند جمهور الامه غير معروفة ولسه بنتكلم في الهاب الحماس ولكي اكون محددا كل التحديد ايها الاخوه مبلورا كل البلورة قضية الاقصى هي قضية الاسلام العامه في كل مكان لا فارق لا فيصل اذا تحقق الاسلام في مكان وقامت قضيته وزالت مشكلته سيعود الاقصى اذا زالت مشكله الاسلام في مصر في باكستان في السودان في اذا وجدت الامه الاسلاميه القائمة ايها الاخوه هذا هو ما اردت فقط ان امهد به للامر العظيم الذي اريد ان احدثكم فيه قضية امتنا الحقيقيه اليوم الواقع ليس ان اليهود ينتصرون على المسلمين ولا انهم بيبطشون عليهم ولا ان العالم يساعد اليهود لا هذه كانت كان من الممكن ان تكون هي قضية الاسلام والمسلمين لو في امه اسلامية قائمة بتشتغل وبتحارب تقوم بتنهزم مثلا نقول اه والله القضية انه لماذا ينتصر علينا عدونا انما واقع الامر يخليني يصارحكم انه ان المحصلة النهائية لما يسمى بالامه الاسلاميه اليوم على وجه الارض محصلة ضعيفة جدا اثرها يكاد يكون منعدما لا تحدث ثقلا زائدا في مواجهة الاحداث ولا في مواجهة الاعداء انا ممكن اكلمكم في سياق الخير في وفي امتي الى يوم القيامه وممكن اكلمكم انه لا تزال طائفة من امتي قائمين ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم او خذلهم لكن انا اريد ان احدثكم عن القائم وما من استاذ جليل من اساتذه الافاضل الا وراءه في الغرب والشرق وفي كل مكان امريكا واوروبا انتوا عارفين الحركة الاسلامية والدعوة الاسلامية لا يا اخوة نحن احب بنضحك عليكم محصلة هؤلاء وقد رأيت المسلمين في العالم مشكلاتهم حتى اهل الدين الصالحين مشكلة معظمهم مشكلتهم مشاكل شخصية لدينهم الشخصي لا لمشاكل الدين والرسالة يكلمك عايز اشتري بيت ينفع بالربا ولا ما ينفعش وايه البديل انا ابني ما بيتكلمش عربي بيكلم انجليزي بس ايه البديل بيدافع عن, عن, عن امراه واطفال انا عايز انا خايف بنتي مش راضية تتحجب ابني بيتصل بزملاءه وما فيش صلاة صار الواحد يذهب لينجرف ثم يمارس دعوة ليدافع عن انجراف نفسه لا ولذلك دخل المسلمون الاوائل بلادنا فأسلمت مش كده ولا لا والتابعين دخلوا بلاد اسيا وافريقيا فأسلمت بلاد افريقيا واسيا انما اليوم دخلنا بلاد اوروبا وامريكا فاحنا اللي اسلمنا اهتز مش هم اللي اسلموا المشكلة صارت احنا, بن... إحنا بنسلي نفسنا لما بنقول ان الحكام هم السبب هم اللي منعين الجهاد وهم اللي بيعملوا وهم اللي بيساووا لا يا اخوانا ده الكلام ده كان يمكن من, من ستين سبعين سنة ولا اكتر انما النهاردة احاد المسلمين افرادهم انا وانت اصبحنا شعوبا متخليه انا جاي من مصر المشكلة اللي حصلت في مصر من عشرة ايام فقط على عدم وجود علاوة عيد العمال قلبت الشعب أكتر مما يحدث للأقصى وللرسوم الكاريكاتيريه ولغيره لو دافع المسلمون عن لقمة وهذا الكلام أقوله وهو في كل مكان إحنا في بلاد بيبيعوا مش السيارة يبيعوا نمرة العربية لما يبقى نمرة واحد ملاكي كذا يبيعوها بمليون ريال ولا درهم ولا غيره موجود أصبحنا شعوبا متخلية اصبحنا لا نستطيع ان ندفع ثمن قيامنا بحق الاسلام علينا اصبحنا نكذب ايها الاخوه بدلا من ان نقول بين بدل ما بنقول قبل كذا والله يفتحوا بس الحدود واحنا هنكلهم يفتحوا باب الجهاد واحنا هنعمل اما وجدنا ان ربنا اعطانا جهاد اخر سهل نقدر نقوله الوقت بل هو افضل الجهاد اسمه كلمة حق ومع ذلك قد يخشى الانسان على لقمة عيش ولا على اقامة ولا على عمل ولا غيره لانه ليس مستعدا ان يفقد مصلحة ابسط بكثير من اللي بيطالب بها ان يفتح باب الجهاد وغيره اصبح غير مستعد ليجهر بكلمة الحق والنطق بالوصف الشرعي الصحيح في قضايا امتنا لذلك ايها الاخوه المشكلة التي لا بد أن أصدم نفسي بها وأن أصدمكم احنا عايزين نبقى صادقين أنا مش عايز أسليكم مش عايز آجي لألهب مشاعر وأنصارف أقول لكم أن الواقع أصبح أن أفرادنا وأحدنا أصبحت شعوبا متخلية ما تبصوش لنفسكم يا قائمين على نظام مثل هذا الحب جزاكم الله خيرا ربنا يجعلك يا رب من الصالحين نما تبصوا لشعبنا. الحقيقة انه تسلل اليها هذا الخور لدرجة ان اصبح عندها يأس من انها تبلغ واصبح وانا بقول لكم شهاده الناس في بلادنا تأيدها فعلا لأي تنازل وتفاوض وسلام مع اعداءنا ومع اليهود هذه هي الحقيقة ليه لانهم ضحكوا علينا فضلوا خلونا نحارب شوية وننهزم فقالوا جربنا الحرب حاولنا نستعدي العالم العالم البيع الدوليه على اسرائيل فشلنا بنفاوض اسرائيل فشلنا ثلاث مراحل فشلت انما ده كله كذب هو احنا حاربنا اسرائيل وهزمناها ما حصلش ولا حرب واحده 48 سحبت قوات المنتصرين من اصحاب التوحيد من ميدان المعركه قالوا لهم ارجعوا وقبضوا عليهم واعتقلوهم من ميدان المعركه 56 منعوا من الحرب سبعة وستين ضربوا وهم على الارض حتى في كل المراحل التالية لكن قالوا للشعوب انت لما حاربتوا فشلتوا لما حاولتوا تستقوا بالمجتمع الدولي فشلتوا لما حاولتوا تتفاوضوا مع اسرائيل فشلت اذا اركعوا وسجدوا امام اعدائكم واصبحت لقمة العيش اصبح اليهود يأكلون من بلادنا بدولتهم ايمى بأرص... بفلوس الموحدين اللي محطوطة في بنوك اليهود وبتجارة الموحدين اللي بيشتروا منهم احتفال بالاقصى ايه انتوا عارفين مين اللي عاملين الشركات اللي بتستورد من اليهود في بلدنا ارى ابنا ابن خالتي وابن عمي و... وصحبي وقريبي نحن يا اخوه ما اصبحت المسألة مسألة يهود ما اصبحت المسألة مسألة حكام ما أصبحت المسألة إلا مسألة الأفراد الشعوب المتخليه عن حقيقة عن أن تقوم بدورها <تصفيق> الاخوه قبل أن أنهي هذه الكلمة اود أن, ان تتعودوا وان نتعود جميعا وان نتفق الا نقبل بعد ذلك كلاما يداعب العواطف او حتى يقول الصدق دون ان يستخرج قوانا الى برنامج عملي فعلي انا قلت كثيرا انني شاهدت في مطار نيويورك جون كينيدي رحلة من سبعين شاب بسنهم ستاشر سبعتاشر سنة سبعين شاب اسرائيلي صهيوني يهودي كلهم لابسين البرنيطه السودة والبلطة الاسود والسوالف الرحلة شفتهم منظرهم مزعج في ساكنين يتدرسون وكانت الصالة اللي طلع منها الطيارة لتل ابيب المزعومة هي جنب الصالة اللي طلع القاهرة فرحت لهم انتو ايه قالوا لي احنا سبعين شاب من طلبة المدارس الثانوية في اسرائيل المزعومة بنخرج رحلة لنأتي هنا لنشرح قضية اسرائيل لأقراننا من طلبة المدارس الامريكية قلت لهم وبيختاروكوا وازاي انتوا يا سبعين واحد انتوا النجباء. قالوا ما من طالب يصل الى تانية ثانوي في اسرائيل الا لازم يخرج الى العالم ليشرح قضية اسرائيل طب بتروح امريكا بس قالوا كل دول العالم التي تستقبلنا اللي ممكن تستقبلنا الطفل سنه 16-17 سنة مدرب ان يلقي محاضرة اليوم لو احنا مع الكبار طلبنا منهم ان يتكلموا ربما لا يستطيع ان يشرح قضيته ايها الاخوه نستعيد الناس الى عقيدة لا اله الا الله بما فيها من العمل لدين الله ونعلم ان العمل ليس نزهة وانما هو عمل طارت فيه رقاب واسيلت فيه دماء وقطعت فيه اقامات وجاءت هجرة وحدث وحدث لكن نصر دين الله عز وجل اما الجنة واما الركون لاختيار ثالث اما الجنة واما الركون وسيعود الاقصى حتما ولكن بايدي من يستحقون ذلك اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته